عام 13 و 400 ألف نلتقي بإخوان لنا في المسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الكرسي الذي كان يلقي منه فضيلة أخينا الشيخ أبي بكر الجزائري والذي آذن لنا أن ننوب عنه في هذه الليلة وفي الليلة القادمة إن شاء الله ليلة الجمعة فنسأل الله أن يجزيه عنا خيرا وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا أيها الاخوه لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ولم, ولم يرسله الله تعالى بهذين الامرين عبثا ولعبا ولكن ارسله بهذين الامرين ليظهره على الدين كله يظهره أن يجعل دينه ظاهرا عاليا على الدين كله أي على جميع الأديان ولو كره المشركون وهذان الأمران عن, عن العلم النافع والعمل الصالح إذا كانت الأمة الإسلامية في عهدها النوري العهد الأول عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قد كتب لها الظهور والعزة على جميع الخلق الذين يدينون بغير دين الاسلام فان ذلك سوف يثبت لاخر هذه الامه انها التزمت بما التزم بها به سلفها العلم النافع والعمل الصالح فما هو العلم النافع وما هو العمل الصالح العلم النافع هو العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عقائد الدين وفي شرائع الدين لأن الدين عقائد وشرائع عقائد محلها القلب وتصدقها الجوارح, وتصدقها الجوارح وشرائع محلها الجوارح قول باللسان وعمل بالاركان هذا العلم بشريعه الله عز وجل يتلقى من شيئين فقط هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعبا وكان فضل الله عليك عظيما ولقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا ولو ان الامه الاسلاميه رجعت الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم وتركت الاهواء والاراء ونبذت الخلاف وراء ظهرها لحصل لها من العز والتمكين في الارض والظهور على جميع الخلق ما لم تكن عليه اليوم إننا في هذا المكان ومن هذا المكان ندعو إخواننا المسلمين إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رجوعا حقيقيا مبنيا على العقيدة يصدق الفعل فيه القول لأن مجرد الأقوال لا تغني من الحق شيئا فها هم المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهم يذكرون الله ولكن بقلة وها هم يجيؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون نشهد إنك لرسول الله قال الله تعالى والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فهل اغناهم هذا القول شيئا وهل اغناهم هذا الذكر شيئا لا لان الله قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فلا بد للقول من العمل والا صار كذبا وإذا كان المرجع في كت... وإذا كان في عقيدتنا وفي أعمالنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الواجب أن لا أن تن... لا نتفرق وأن لا نتنازع وأن نكون أمة واحدة لقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف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 فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فأخبر الله سبحانه وتعالى في, هذه الآية في, هذه في هاتين الآيتين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله على بصيره هو ومن اتبعه وأن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فليس منهم في شيء وامرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وإذا كان الأمر كذلك فنحن نشاهد الأمة الإسلامية اليوم مشاهدها متفرقة متشتدة متنازعة مختلفة الأقوال مختلفة الأفعال إلا من عصمه الله عز وجل إلا أهل السنة الذين التزموا بسنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا ورأوا أنه لا طريق يوصل إلى الله إلا ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فالتزموا واتبعوا سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما قوله ودين الحق فإن دين الحق هو العمل الصالح العمل الصالح المبني على امرين الاول الاخلاص لله والثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاخلاص لله بان لا يعبد احد بان لا يعبد الانسان احدا مع الله ولو كان اقرب قريب الى الله ولو كان في اعلى مراتب الخلق فانه لا يستحق العباده الا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى شهد الله انه لا اله الا الله, إلا الله. شهد الله انه لا اله الا الله العلم قائما بالقص لا اله الا الله والعزيز الحكيم فلا إله إلا الله اي لا معبود حق إلا الله وليس المعنى أنه لا يعبد أحد دون الله لأن الواقع أن هناك من عبد من دون الله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهن الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ومن الناس من يعبد البشر ومنهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر فهناك آلهة تعبا من دون الله ولكن هذه الآلهة باطلة ذلك بأن الله الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير وكذلك من الاخلاص ان لا نشرك مع الله احدا في العباده ايمانا ان لا نعبد الله لله ولغير الله ولهذا كان الرياء في العباده مبدلا للعباده الرياء في العباده مبدلا لها وما هو الرياء الرياء وأن تعبد الله ليراك الناس فيمدحوك من أجل عبادتك فهذا رياء قام رجل يصلي، يجعل يحسن صلاته في ركوعه وسجوده وقراءته من أجل أن يراه الناس فيحمدوه على تعبده لله فهذا مرائب لا يقبل الله عمله من كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وفي الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هذا المرائي الذي قام يصلي ويحسن صلاته من أجل أن يراه الناس فيحمدوه على حسن عبادته هل أشرك مع الله غيره أم لا اجيب أشرك مع الله غيره إذن لا تقبل صلاته من عمل عملا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رجل آخر حج أو اعتمر ليقول الناس ما أكثر حجه ما أكثر اعتماره هل يثاب على هذا الحج أو على هذا الاعتمار لا لماذا لأنه مبني على ريع والله عز وجل لا يقبل عملاً أشرك فيه الانسان معه غيره رجل ثالث ينفق كثيراً على الفقراء في بناء المساجد في إصلاح الطرق في بناء المساجد في المدارس في طبع الكتب في شرائها وتوزيعها على طلبة العلم من أجل أن يقال إن فلانا ينفق فهل يقبل هذا العمل؟ لا لماذا؟ لأنه أشرك مع الله فيه غيره ومن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه وعلى هذا فقس كل عمل يشرك بين إنسان أحداً مع الله فإنه باطل وكل مشرك مع الله فعمله باطل حتى وإن كان لله كيف يكون مشركا بالله ونقول وعمله لله نعم لو أن الرجل كان يسجد للقبر سجودا خالصا للقبر ويسجد لله سجودا خالصا لله فهل يقبل منه سجوده لله أجيبه لا يقبل لماذا لأنه مشرك مشرك شركا مخرجا عن الملة فإن من سجد بغير الله فهو مشرك السجود عبادة والعبادة لا تصرف بغير الله فمن صرفها بغير الله فهو مشرك رجل وقف على صاحب القبر وقال يا فلان يا سيدي يا ولي الله وما اشبه ذلك اغثني فاني مقهور اغنني فاني فقير اشفني فاني مريض ثم يدخل المساجد ويصلي مع الناس لله فما حكم صلاته باطل او صحيحة باطلة لماذا لانه مشرك دعا غير الله عز وجل دعا ميتا هامدا جثة لا يستطيع ان يدفع عن نفسه شيئا من الضرر فضلا عن غيره لكن قد يقول نستثنى من هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر لهم إذا جاءوا فما هو الجواب عن هذه الشبهة التي اشتبهت على كثير من الناس الجواب أن الآية لا تدل على شيء مستقبل تدل على شيء مضى وحصل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم وهناك فرق بين إذ ظلموا وبين إذا ظلموا في اللغة العربية التي نزل بها القرآن إذ لما لما مضى وإذا للمستقبل فالآية لا تدل على هذا ثم إنه قال واستغفر لهم الرسول والرسول لا يمكن أن يستغفر لأحد بعد موته لأنه لا يمكن أن يستغفر لنفسه فضلا عن أن يستغفر لغيره الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إذا مات الإنسان انقطع عمله والرسول عليه الصلاة والسلام انسان مات أو لم يمت مات اذا انقطع عمله عمل. والاستغفار عمل ولا غير عمل الاستغفار عمل قول القائل اللهم اغفر لي هذا عمل ولا غير عمل عمل عمل لكن عمل باللسان العمل يكون باللسان ويكون بالجوارح الفعل يكون بالجوارح والقول باللسان ولهذا قبيل العمل الف... قبيل الفعل القول وأما العمل فهو صالح للقول وللفعل إذا قد انقطع عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمل بموته فكيف يستغفر لك هو لا يستغفر لنفسه طبعا عن يستغفر لك ولكن انتبه إلى آخر الحديث انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به الثالث أو ولد صالح يدعو له فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن انقطع عمله الخاص بنفسه فكل الأمة تعمل بعلمه عليه الصلاة والسلام يعني تعلم تعمل بما علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما أدركت الأمة علما إلا عن طريق من عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام إذن فكل أعمالنا المبنية على علم الشريعة ينتفع بها الرسول أو لا ينتفع ينتفع ويثاب عليها يثاب عليها كما نثاب نحن لأن جميع العلوم الشرعية متلقاه من من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وقال ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وبهذا نعرف قصور الذين اذا فعلوا طاعه اهدوها للرسول عليه الصلاه والسلام فيه اناس اذا فعلوا طاعه اهدوها للرسول قال هذه صدقه لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قال هذه لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول هذا قصور قصور في الفهم الصدق التي تصدق بها أنت يكون للرسول عليه الصلاة والسلام مثل مثل اجلك وإن لم تقل ذلك ولهذا كان الفقهاء العلماء بالله وبشريعته أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا يفعلون ذلك ابدا ما منهم أحد من تصدق وقال هذه لروح الرسول ولا منهم أحد صلى وقال هذه لروح الرسول كل القرون المفضلة لم تعمل هذا الصحابة والتابعون وتابعوهم لم يكن أحد منهم يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثواب شيء من الاعمال لماذا؟ لننفقها علماء يعلمون أنهم ما عملوا طاعة الا ولل... إلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أجلها منك. لأنه هو الذي دل الناس على على ذلك أي على ذلك العمل الصالح فكان له مثل عجبه حتى أنت لو أنك رأيت شخصا مقصرا في عمل فأرشدته إلى الصواب فلك أجر عمله المبني على تعليمك إياه إلى أن يموت لك أجر عمله الدال على الخير كفاءة للخير دالوا على خير كفاءة للخير إذن الإخلاص لله عز وجل في العبادة شرط أساسي لقبولها والشرك بالله سواء كان في هذه العبادة أو في غيرها مبطل للعبادة وغيرها ولهذا قلت لكم إن الذي يدعو قبرا أو, ولياً أو صالحا أو نبيا أو غيرهم من المخلوقين لا يقبل منه عمل وإن أخلص في ذلك العمل لأن المشرك لا يقبل عمله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا طيب إذا كان الإشراك لا يخرج من المله ولكنه يبطل العمل المقارنه له كالرياء في الصدقه مثلا فهل يبطل بقيه الاعمال الخالصه يعني رجل تصدق بصدقه رياء لكنه صلى مخلصا فهل صلاته تقبل نعم تقبل وصدقته لا تقبل ف... فيجب ان تعرف الفرق بين الشرك الاكبر الذي لا يقبل منه عمل لا يقبل معه عمل وبين الشرك الاصغر الذي يبطل به ذلك العمل المقارن له فقط الامر الثاني مما يشترط لصحه العباده ايش المتابعه المتابعه لمن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وفي الصحيح بل في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رج وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وإن كان خالصا ما دامت المتابعة غير متوفرة, متوفرة فيه فهو باطل مرجول على صاحبه وإن كان خالصا فلو أن رجلا تعبد لله بغير ما شرع مخلصا لله لا يريد إلا وجه الله فهل يقبل منه أو لا؟ لا. لماذا لفرق... لفوات شرط المتابعه واعلم ان المتابعه لا تتحقق الا اذا كانت العباده موافقه للشرع في الامور التاليه في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها لا تتحقق المتابعة في العبادة إلا إذا وافقت الشر في الأمور الستة التالية السبب سببها والثاني جنسها قدرها كيفيتها زمانها مكانها لا بد من ان تتحقق الموافقه في هذه الامور السته اذكرها وانت قائل ايش قيام في سببها تمام فإن, خ... فان لم يكن سببها ثابتا شرعا فانها لا تقبل إذا لم يكن السبب ثابتا شرعا فإنها لا تقبل فلو قرأ القارئ يا مريم قنطي لربك واستدي والكعي مع الرافعين فسجد سجد, سجد, سجد تلاوة قلنا هذه لا تقبل هذه السجدة لا تقبل بل أنت آثم بها لماذا لأنه لأن ذلك ليس بسبب هذه الآية ليست آية السجدة ولو قرأ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ها وسجد صح صحيح هذه آية السجدة هذه آية السجدة الشرعية الاول الذي سجد عند قوله يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين نقول إيش سجدته غير مقبوله لماذا لان ايش لأن هذا ليس سبب للسجود ولو قرأ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واستدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون فسجد قلنا هذه سجدة شرعية صحيحة مقبولة لأنها جاءت بها سنة طيب سميعه الأخ الذي إلى جنبي يقول الأولى خاصة بمريم والثانية عامة ولكن هذا ليس هو السبب السبب التلقي الدليل على هذا أن الله قال في داود وظن داود أن ما فتناه فاستغفر رب ربه وخر راكعا وأناب لو سجدنا عند هذه الآية ايش يكون السجود صحيح ولا صحيح صحيح لماذا لأن هذا سبب انتلقا من الشرع مع أنه خاص بمن بيداو فالحاصل ان الشرع مبني على التلقي ما جاءت به السنه فهو شر وما لم تأتي به السنه فليس بشر طيب هذا واحد الثاني الجنس لا بد ان تقول العباده موافقه للشرع في جنسها فان لم تكن موافقه للشرع في جنسها لم تقل. مثاله رجل ضحى بفرس الاحمر قل انت رجل ضحى بفرس هل تقبل وحيته ما تدري من يدري استرح من لدي فضل لا لهذا اجب وانت قائم لماذا ها لأنه ذو حافر ما يكفي هذا نعم اسره لانه مخالف للشرع في جنسها الارحيه تكون من بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم والخيل, والخيل ليست من بهيمه الانعام فلا تقبل حتى لو كان الفرس اغلى من الشات فانها لا تقبل طيب رجل عق عن ابنه ببعير عق عن ابنه ببعير فهل تقبل العقيقة او لا تقبل فالظهر لا في واحد تقبل طيب اسه. في من يخالف؟ اليد اليسرى لا تقبل نعم قمت اي احسن عندنا الان قولان قول يقول انها تقبل يعني العقيقه بالبعير تقبل وقول اخر يقول لا تقبل الذي قال لا تقبل استدل قال لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وبيّن أن عن الغلام و وعن الجارية شاة والبعير إيش ليست بشاة وقال الآخر إنها تقبل ولم يذكر تعليلا ولا دليلا فهل عنده عند الاخر الذي قال تقبل دليل او تعليل اجب نعم ال ال الذين قالوا تقبل قالوا لان هذا الحيوان من جنس ما يتقرب به الى الله من جنس ما يتقرب به الى الله فقال الثالث رأي ثالث لم يذكر نذكره قال الثالث تجزئ البعير عن سبع عقائق كما تجزئ عن سبع ضحايا فإذا كان عندك ثلاثة أولاد وبنت عن ونحرت عنهم بعيرا هجزة لأن البعير عن سبع 6 للثلاث الاولاد واحده للجاريه فماذا نقول في هذا هل يجزي او لا يجزي حسنا لماذا يدل اي طيب تسرح نعم لا تجزئ قالوا لان العقيقه بمنزله الفديه عن الشخص فلا بد ان تكون نفس بنفس لكن لو ذبح بعيرا صارت نفسا واحده عن كم عن عن سبت انفس كان أعطى عن كل واحد بشاهد يعني بسبع بادنا أو عن ثلاث أنفس عن أربعة أنفس ثلاث أولاد وبنت إذا جعل الولد عن, عن الولد ثنتين فصارت الآن نقول لو أن الرجل ضحى بفرس لم يقبل لم يقبل فوضح لو عقبه لم يقبل لو عقب بعير فالصحيح أنه يقبل لكنه لا يقوم إلا مقام شاة واحدة فقط والشاة أفضل منه في العقيقة في باب العقيقة الشاة الواحدة أفضل من البعير لأنه هو الذي جاءت به السنة طيب ثالث القدر لا بد أن تكون العباده موافقة للشرح في القدر فإن لم تكن موافقة للشرح في قدرها فإنها لا تبسل ولا تقبل فلو أن الرجل صلى الظهر خمسا فصلاته غير مقبولة لماذا لأنه زاد على القدر المشروع ولو صلت ظهر ثلاثا لم تقبل ايضا لأنه نقص عن المشروع فلا بد ان تكون العباده موافقه للشرع في قدرها فان زادت او نقصت لم تقبل الا اذا كانت العباده يمكن ان تتجزى فان الزيادة لا تبطلها كما لو وجبت عليه زكاة قدرها مئة ريال فأدى مئة وعشرين فالمئة تقبل على أنها زكاة والعشرين تقبل على أنها صدقة تطور نعم الرابع في كيفيتها فلو خالف الشرع في الكيفية لم تقبل مثاله توضأ الرجل فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم غسل وجهه وتمضمض و استنشق الوضوء تام كل الأعضاء طهرت لكن كيفيه مخالفه الشرع ولا غير مخالفه اذا تقبل او لا تقبل لا تقبل ولو أنه صلى فبدأ بالسجود قبل الركوع لم تقبل الصلاة لعدم موافقة الشرع في كيفيتها الخامس الزمان فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في زمانها فإن جاءت في غير الزمان المقرر لها شرعا فإنها لا تقبل لو أن الرجل حج إلى مكة في رمضان حج في رمضان فهل يقبل حجه لماذا لأنه في غير الزمان في آير الزمان وإلا هو في المكان بات لا تقبل لماذا انتفى شرط وقعها في الزمان المقدر شرعا طيب هل يثاب عليها يعني الآن لا تقبل على أنها فريضة لكن هل يثاب عليها طيب لو أنه فعل ذلك ظانا أن الوقت قد دخل نعم جثاب عليها لكن لا تبرأ بها ذمته لأنها في غير الوقت المقدر أو المحدد شرعا طيب احسنت طيب صلى الصلاة الظهر مثلا بعد خروج وقتها صلى الظهر بعد خروج وقتها فهل تقبل منها لأنها فريضة الاخ كم هذا الذي, هذا الذي ثبت السؤال صلى الظهر بعد خروج وقتها تقبل لأنها قضى حتى وإن تعمد تأخيرها نعم إذا تعمد تأخيرها لا تقبل طيب لماذا خالف الشرع فيه في الزمن احسنت اسرع طيب الاخ او اخت اذا صلى الظهر بعد وقتها لعذر كالنسيان او النوم الذي ليس عنده ما يوقظه فما رايك تقبل ما هو الدليل أصبر يا لا له نعم خلي زمي صاحبك يؤدي عنك أسفح ما يكفي هذا أسفح نعم يا أخو إيش تمام أحسن. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفاره لها إلا ذلك ثم ترى قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري الزمان والمكان بقي المكان رجل اعتكف في العشر الأواخر في بيته رجل اعتكف العشر الواخر في بيته لف طب هل يقبل اعتكافه ويثاب تواب المعتكد لماذا لا في العشر نعم في العشر الواخر من رمضان لأنه خالف المكان لأنه خالف المكان اين مكان الاعتكاف المسجد مكان الاعتكاف في المسجد وانتم معتكفون في المساجد هكذا الايه فاذا لو اعتكف في بيته لم يقبل لانه خالف الشرع في المكان أحسن اذا العباده لا تكون م... لا تكون موافقه للشرع الا اذا وافقت الشرع في سته امور وسنموها وذكرتم ما يكون مخالف الله طيب البدعة في دين الله في العقيدة في القول في العمل هل تقبل او لا تقبل البدعة ما نقبل الاسرة ما, ما نقبل جوابه منك. لانك رفعت الاسرة ارفع لي من افضل لا تقبل البدعة تمام اسلع اسلع سواء, حقيق... سواء في العقيدة أو في القول أو في العمل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار والضلال لا يقبل لأن الله لا يقبل إلا ما كان حقا والبدعة ضلال وباطل كل بدعه ولا فرق بين البدعه في العقيده والبدعه في القول والبدعه في العمل لأن الحديث عام كل بدعه بدون تفصيل والقائل كل بدعه ضلاله من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتفق جميعا على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعلم الناس بشريعه الله اليس كذلك ونحن متفقون جميعا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اصدق الناس قولا اليس كذلك ونحن متفقون جميعا على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انصح الخلق للخلق متفقون على هذا ونحن متفقون جميعا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفسح الخلق أفسح الخلق كلامه أفسح كلام الخلق ولا مراء في ذلك أعطاه الله تعالى مفاتيح الكلمة واختصر له الكلام وتجد كلمتين أو الثلاث كلمات من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام تقابل مجلدات لأنه أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام ثم إن كلامه واضح بين عليه النور فهذه أربعة أشياء أولا أنه إيش أعلم الخلق بشريعه الله ثانياً أصدق الخلق فيما يقول ثالثا أنصح الخلق للخلق رابعا أفصح الخلق فإذا اجتمعت هذه الأمور الاربعه في كلامه وقال لنا كل بدعه ضلالة هل يمكن لأحد أن يكسر هذا السور الكلي ويقول من البدع ما هو حق ومن البدع ما هو هدى الجواب لا لا يمكن فمن ظن من الناس ان بدعه من البدع تكون حسنه فهو مخطئ اما في كونها بدعه واما في كونها حسنه ارجو الانتباه ولاسيما طلبه العلم من يقال كل بدعه ضلاله الرسول عليه الصلاه والسلام فمن ظن عن شيء محدث في الدين انه حسن فهو مخطئ اما في كونه بدعه وإما في كونه حسنا اما ان يجتمع في شيء كونه بدعه وكونه حسنا فهذا مستحيل مستحيل بكلام من بكلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم كل بدعه ضلاله ما فيه ما استثنى شيئا ابدا فان قال قائل هناك شيء من البدع استحسنه العلماء بل اثنى عليه الخلفاء الراشدون فان امير المؤمنين عمر بن الخطاب افضل الخلق أفضل هذه الامه بعد ابي بكر رضي الله عنهما خرج يوما من الأي... ذات, ي... ذات ليله من الليالي في رمضان ووجد الناس يصلون اوزاعا يصلي الرجل وحده والرجلان والثلاثه فرأى ان تفرق الامه في مسجد واحد على هذا النحو غير سديد فامر تميم الداري وأبي بن كعب ان يقوم للناس باحدى عشرة ركعه وجمع الناس على امام واحد فخرج ذات ليله ووجد الناس يصلون على امام واحد فقال نعمة البدعه هذه نعمة البدعة هذه فأثنى على البدعة فكيف يثني أمير الممير عمر بن الخطاب على بدعة وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم البدعة بأن كل بدعة ضلاله أجب في واحد صيب ثبت لهذا القول أن الرسول قال اتبعوني واتبعوا الصحابة أي نعم لكن عمر راضي نفسه سماها بدعة ما سماها سنة؟ لو قال نعمت السنة قلنا هذه من سنة الخلفاء رضي وهي هي مقبولة لكن سماها بدعة نعم و سنة خلفاء طيب لكن عمر ما سماها سنة سماها بدعة ايه لكن سماها بدعه ولو قال نعمه السنه هذه قلنا لا كلام نعم نعم يقول الاخ إن, ان عمر رضي الله عنه قصد بالبدعه البدعه اللغويه البدعه اللغويه ولكن يجب ان نعلم ان مدلولات الالفاظ لغويه وشرعيه وعرفيه فإذا نطق صاحب الشرع بلف وجب أن يحمل على إيه على المترور الشرعي والجواب الصحيح في هذا أن أن البدعه هنا بدعه نسبيه اضافيه بدعة نسبية إضافية كيف ذلك لان الناس عهد ابي بكر وعهد واول خلافه عمر كانوا يصلون اوزاعا بل حتى في الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون اوزاعا ثم جدد عمر الاجتماع على إمام واحد فصارت هذه بدعة بالإضافة إيش لما سبق بالإضافة لما سبق لا أنها بدعة مطلقا لماذا لا نقول أنها بدعه مطلقا نقول لامرين الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في الناس ثلاثة ليال أو أربعا في رمضان ثم تخلف وقال إني خشيت أن تفرض عليكم هذا واحد الثاني أنه يبعد كل البعد ان يحدث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دين الله ما ليس منه ولو فعل ذلك لانكر عليه الصحابه لان الصحابه لا يمكن ان يقر احدا على بعض لما أتم عثمان رضي الله عنه في منه في, في الحج والسنه في, في الحج في منه أن, ان تقصر الصراط صلى الله ركعتين في منه في الحج فلما أتم عثمان أنكروا عليه حتى إن ابن مسعود لما قيل له ذلك استرجع وقال إن الله وإن عليه راجعون لأنه خالف السنة لكنه متاول رضي الله عنه أقول إن عمر لا يمكن أبدا أن يبتدع في دين الله ما دس منه ولو ابتدع لم يقره إيش الصحابة وبهذا زال كون هذه البدعة بدعة شرعية حقيقية ولكنها بدعة إضافية نسبية بالنسبة للزمن الذي بين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل عمر إذ أن الناس كانوا يصلون اوزاعا ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد اتباعا لسنه الرسول عليه الصلاة والسلام التي قال إني خشيت أن تفرض عليكم وبهذا تبين أنه لا يمكن أن نوجد بدعه حسن ابدا فإن قال قائل ما تقولون فيما حدث الآن من الطائرات والسيارات والمدافع الصاروخية وما أشبهها أليست هذه بدعه هل هذه معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم هي بعينها غير معروفة لكن نقول في القرآن ما يدل عليها قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون فالبواخر فلك الماء والطائرات فلك الهواء فلك الجو ولا نعام الابن معروف الابن وغيرها مما يركب فهذا في القران هذا في القران اما المدافع الصاروخيه ونعبها من مما حدث فهي داخله في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من قوة نكره، فإذا كانت نكره تشمل كل ما يكون قوة لنا على أعدائنا كل قوة. طيفين قال قائل طباعة الكتب طباعة الكتب بدعة لأنها غير معروفة في الرسول عليه الصلاة والسلام. تسجيل صوت المحاضر والخطيب والقارئ بدعه لانه غير غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فما الجواب نعم الجواب ان هذه وسائل غير مقصوده لذاتها نحن نسجل كلام الخطيب او المحاضر او القارئ من اجل الاحتفاظ به فهي وسيلة لمقصود شرعي والوسائل عند العلماء لها احكام المقاصد قاعدة وصولية الوسائل لها احكام المقاصد في فرش المساجد الان في الفرش خطوط المساجد فيها فرش فيها خطوط لتسوية الصفوف لو قال قائل هذه بدعة وكل بدعة ضلالة ماذا نقول نقول هذه وسيلة لتسويه الصف وتسوية الصف مقصود للشرع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به وهدد على مخالفته فقال لا صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وقال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم فنحن نفعل هذا لسنا نتعبد لله في هذا الخط ولكننا نريد ان نقيم عباد الله على ما امر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكبر الصوت مكبر الصوت هل هو موجود بعد الرسول غير موجود هل نقول ان اداء الاذان والصلاه بواسطه مكبر الصوت بدعه اجيب لا لاننا لسنا نتعبد لله بكون الاذان بواسطه المكبر الصوت أو بكون الصلاة بواسطة مكبر الصوت، لكننا جعلنا ذلك وسيلة لإبلاغ الصوت، جعلناه وسيلة لإبلاغ الصوت. لولا هذه المكبرات ما سمعنا هذا المؤذن، ونحن هنا في المسجد. ولولا هذه المكبرات ما سمعنا تكبير الإمام، ونحن في هذا. لكن هذا من تيسير الله عز وجل أن يسر لنا مثل هذه الالات للوصول بها إلى غرض مقصود شرعا إذن ما هي البدعه البدعة ما تعبد الإنسان به لله من عقيدة أو قول أو عمل أما ما كان من أمور الدنيا فإنه لا ينهى عن شيء حدث منه ما لم يكن محرما بجنسه أو نوعه وأما الوسائل التي يتوصل بها إلى مقصود شرعي فليست ببدعة ايضا وإن لم تكن معروفة عند السلف لأن الناس لا تعبدون بها لذاتها وإنما يريدون التوصل بها إلى أمر مقصود شرعا ولهذا يجب على الإنسان ان نحرر هذا المقام مقام البدعه ومقام السنه لان بعض الناس جعل كل شيء حدث بدعه وبعض الناس احدث في دين الله ما ليس منه وجعله سنه وقد ذكرنا مفاسد البدعه فبلغت الى عشر مفاسد الى عشر مفاسد البدعه ليست بهينه في دين الله الى عشر مفاسد فهل ممكن ان نستعين الان او ان نتعاون الان على احصاء هذه المفاسد ننظر يعني نستعين الله ونتعاون فيما بيننا لعد هذه المفاسد المفسده الاولى إيش؟ طيب إمات السنة لأن كيف إمات السنة ما أحدث قوم بدعة إلا اضاعوا من السنة ما يقابله وذلك لأن الدين فعل وترك فإذا فعل البدعة ترك السنة وهذا شيء مشاهد واضح أن الإنسان إذا ترك إذا فعل بدعة فمعناه أنه تارك للسنة وهو لزوم الجماعة هذه واحد كم طيب <تصفيق> يعني الوقوع في ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستدراك على الشرع نعم احسنت انها تتضمن الاستدراك على الشرع وان الشرع لم يتم ففيها مضادة لقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم كأن هذا المبتدئ يقول ما كمل الدين في شريعة ما ذكرت في الدين ويثبتها كم هذه ثلاثة إيش أنت أشرت أي طيب نعم القيام القيام مع القدره ثلاثة الخلاف. الخلاف بين امه النبي صلى الله عليه وسلم وتقليله. تمام إشاعة الخلاف والفرقة بين الأمة إشاعة الخلاف والفرقة بين الأمة لان هؤلاء المبتدعين خرجوا وخالفوا الامه وهذا لا شك انه يضر بالامه الاسلاميه الامه الاسلاميه اذا تفرقت واختلفت انكسرت شوكتها وضعفت امام العدو ولهذا نجد اعداء الاسلام الذين يصرخون بالعداوه أو الذين يظهرون الصداقة للإسلام يحاولون بشك الطرق أن يفرقوا جماعة المسلمين حتى إنهم يحاولون أن يفرقوا كلمة أهل العلم والايمان ويحرشوا بعضهم على بعض يحرشوا بعضهم على بعض في التنابز بالألقاب والتحذير مما لا محذور منه فيحصل الاختلاف والفرقة وهذا ما يسر أهل الشر لأن أهل الشر يعلمون أن أهل الخير إذا اجتمعوا كانوا وسدا منيعا يحولون بينهم وبين ماربهم لكن اذا اختلف اهل الخير وتفرقوا تخلخلت صفوفهم وانكسرت شوكتهم وضعفت قوتهم وصاروا فريسه للاعداء ولهذا انا احذر اخواني ولا سيما طلبه العلم من هذا التفرق واقول ان هذه الصحوه الاسلاميه في بلادنا وغير بلادنا يجب ان لا تهلك او ان لا تقتل بعد ان تولد ولله الحمد يجب علينا ان نتحد امام عدو مشترك وهو الالحاد والفسق والمجون لاننا اذا اختلفنا فلا قيمه لنا هذه خمس اشياء أربعة نعم تقديم العقل اشرح هذا الكلام تقديم العقل على النقل ما نجح هذه من أسباب البدعة أو نصوغ هذه ال...